ولقد <تصفيق> ما They're on me. Awesome. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَنظُرُونَ أَتَدَعُونَ بَقَرَ هَٰذَا لَهُ وَتَذَرُونَ مَعْرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْتُ النَّاسَ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا أَنَادَ الزِّلَ مُحْسِنِينَ. اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم eh, mm -hmm. مرونا عليهم بالضياء وبالليل. أ <تصفيق> فلا تغسلوا. وَإِنَّهُ نُزِّلَ مِنَ الرُّسُلِ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُرَنْسِ مِنْ مَسْحُورٍ فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَتَقَمَوْا خُثُورَهُ وكنمنا من المسبحينا لا لا بثبيب القاني الى يوم فَإِنَّهُ إِلَّا عَرَضٌ وَهُوَ سَقِيم وَأَمْدَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطُرُ فاستفسهم علي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث و أفلا أملكم بكتابكم ان فَتَقُمُنا افعلتا كن لنا لكم سلطان موريين لا يا الله وادقين الله يا رب ماذا يا رسول ولقد علمت الجنة إنهم لمصبرون سبقا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَطْمَعْ لَهُ بِفَاتِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ فَوْقُهُ وَإِنَّا لَنَصْرُفُ عَنِ الرُّسُلِ مَسَبِّحُونَ اللَّهَ وَإِنَّكَ لَنَظِيرُ aku كفاويه فسوف يكون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم فَتَوَلَّى وَلَعَنُوهُ تَطَّلِعُونَ وَأَبْصَرُوهُمْ فَسَهُ فَيُبْصِرُونَ اللَّهَ اللَّهَ أَفَمَن يُعَذِّبُهُ نَارٌ تَغْلِبُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَ فَتَثَاءَ صَدَقَ الْمُنْذِرِ اللَّهُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْتَظِرُوا وَأَبْصِرُوا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على on the Lord.